بدايه المعرفه صداع جامد قوي وكنت لسه رهبة صغيرة خاطف ودخلة جديد فرحت امنا الرئيسة قالت لأمنا كريه اللي نيح نفسها اللي هي رئيس الدرمار جرج كانت رهبة لس كت لسه رهبة يعني نبقتش رئيس فقالت لها يا امنا كريه خدي خدي ريني وديها إيه وديها لسيدنا عشان يصلي لها عشان الصداعة فأنا أول ما رحت راح بص فيها يخش كده هو وقال لي قال لهم ان كريه البنت دي هتبقى رييسه على الدير بتاعكم قالت ايه ده ده ما دريتش بيها ذران ايه اللي بتقوله ده دي خالص واصغر رهبة واخر رهبة ايه اللي بتقوله قالها طب شوفي لو انا عايش هذكرك بالكلام ده لو انا بقى ما كنتش عايش هتقولي فلان قال انا بقول لك اهو البيت دي هتبقى رييسه عليكم هو لسه في مصر القديمه هو لسه في مصر القديمه ما كان لسه ما بقاش بطه وانا كنت يا دوبك لسه دخل الدير يمكن بقى لي شهرين تلاتة كده يعني وبعدين اقام قالها وفعهدها هيبقى في في الدير اكتر من مزبح مش دلوقتي ما عندكمش كنيسة وكنيساتكم بتصلوا فيها الاثارية برا مع الشعب لكن لا هيقبل في الكنيسة في الدير اكتر من مزبح والدير ده يا كرية هتشوفي بقى هيبقى حاجة حلوة هيتودب وهيعمر روحيا وماديا ومباني هيبقى يعني حاجة حلوة خالص خاطئ بعدين حطي ايده بقى وقعد لي وبعد ما صلى قال, قال لي ده حرب انت بتقري كتير وبتفار كتير ودي من وانا ما كنتش قلت له الكلام ده فده حرب من الشتان ما تخافيش خلاص صدع مش حيش بعد ما غلط عد كثرة وكل دكتور يقول لي حاجة اللي يقول لي يضعف. ضعف في قاع العين واللي يقول لي ضعف في الشبكية واللي يقول لي مش عارف ايه ويدوني وما فيش فاية مجرد ما هو بقى صلى خلاص ما مجاش الصداع تاني وكان الاول مرة بيشوفني والاول مرة انا بشوفه وهو صاحر كان قبع تراف الدر بس ومكنتش انا لسه جيت كان قبل انا ماجي دي بداية وخلاص ولا شافني ولا شفته تاني الا بعد ما بقى ايه بقى بابا بقى فاول ما انتقلت امنا الرئيسة قال لها قال له امنا كريه بقى احنا هنعمل فلانة فينها فاكره فقالت له ازاي تي ما تقدرش ودي صغيره ودي ودي ودي وفعلا يعني المهم بقى ايه يعني يوم اتنيحت امنا الرئيسه اللي جايين يصلوا عليها بعت لي الجواب بقى معاهم فحتى ما انتوا تقبوني على غفل وتقولوني سند كان مش عارف بقى بس وبعدين المهم ايه يعني حتى اللي كان جايب الجواب الان بكرولس بتاع البليانة فقال ايه ده معقولة ايه البنت الصغيرة اللي هعملها سيدنا دي, دي صغيره خالص كنت صغيره ما يعني خالص سبعة عشر سنة حاجة يعني, ها؟ يعني حاجة مش معقوله فقال ايه ده حافظ هيعمل عيلة دي عيلة ده حرام كده لكن يا بنتي لازم تطوعي وتروح تتفاهم معاه طيب انا طوعت وروحت اتفاهم معاه قال لي طيب نعمل مين قلت له انت كنت أبي اعتراف وانت عارفهم كلهم شوف سيدنا مين قال لي ايه رأيك فمنا الريا قلت له عزمة تنفع قاوي كلنا نكاز قل لي خلاص ما بس ده خر بيني وبينك ما تقولهوش لحد قلت له ماشي قال لي خلاص احنا هنامدوا منا الريا ولا تسعلي ولا تضايق ولا حاز وبعدين قونه فاجأ بقى قبل ايه ضوبك عملنا الخمستاشر يعني بتاع امنا الريسة وابص لقى في صبحية بدري بقى ايه سيدنا ومش عارف ايه وقالوا وقال جاي صلي قدالي و جاي بالإسكيم وش عارف ايه و ايه و رحمة سكوني و عافية <تصفيق> و ايه و رسموني بقى ايه كان هل كان, كان... كان... كان قدسك بس وبعدين طبعا ايه بقى في السن الصغير و كنت في الوقت ده اخر واحدة دخلة و اصغر يعني احنا كنا 52 51 قبلية و انا 52 يبقى اخر كنت فالحقيقة كنت طبعا كل حاجة أي اروح له اجري وهو كان اب حنين حنين يعني يمكن انا لما كنت اروح له حاجات كتيرة كان يقول لي ها يا بابا انت جايا انا عارفك جايا ليه عشان كذا, كذا كذا كذا اعملي كذا كذا كذا ده من قبل ما اقول وفي حاجات اقولها له طبعا ويرد علي وبعدين كان بقى لما ايه, ايه كان جه وانا لسه مسكة جديد وكل حاجة بيستشيره جاهنا مارينينا قعد فترة طويلة فترة كده معرفش كان فيها شوية متضايق اه وانا كان بقى بادي معايا تعف معداتي الكرحة وكده وكنتش قادرة اجيله ففي يوم بقى اديكت فقلت بقى سيدنا هو انت ترسمني و... وتسيبني كده طب انا كنت بروح لك ألاقي الحل عندك وكده يعني ولاقي عزاء عندك كده المدة الطويلة ونشعب فأجيلك كانت الطريق هنا المريمينة صعب قوي مش زي دلوقت يعني تراب وبتاع وكنتش يعني كنت تعبان فالمهم ايه فبصلي وانا صاحبة لقيت ده قداني بالصليب بتاع واقف قال لي ها بنتي مالك عايزة ايه زعلانة ليه قلت له سيدنا كده تسيبنا وتمشي قال لي لا انا مستكومش انا وزيت انتي عايزة ايه عدت اقول له بقى كنت عايزه بقى مسك الدير جديد وواحدة صغيرة وحكول لها عايزة اعمل ميت حاج فقلت له عايزة اعمل نظام الميده ايه رأيك فيه قال لي طب نظام الميده ده ليه مي... مميزات وليه برضه عكس المميزات تعالي ندرسه مميزات وكذا وكذا وكذا, وكذا و. ويعني مدار وكذا وكذا وكذا وكذا فايه رايك قلت له طيب ربنا هيدبر وكذا واللي تشوفه قال لي خلاص على بركه الله عايز اعمل مجره دي يعني الرهبات تدري يعني ننشغله فيه قال لي على بركه الله مش عارف عايز اعمل ايه حاجات وفقلي عليها وحاجات قال لي لا اجلي فانا ايه عملت زي ما قال لي بالظبط وسكت وبعدين نزل اسكندريه امهات الرئيسة قالوا لي قريني تيجي معانا سكندرية سهله سهلة لهم اه اروح فاي فانا رحت اسكندريه فانا اول ما شفته بقوله كده سيدنا سبتنا قال لي سبتك ازاي مش جيتك يا بنتي وقلتلي كذا وكذا وكذا وانا قلتلك تعملي كذا وما تعمليش كذا ونففتي اللي انا قلت عليه ن... و... وسبت اللي انا ما قلتلكش عليه فانا قلت له اه بصح طب انا عايزة انت جيت ازاي لان انا كنت صحي انا ما حلمتش بيك. لازم تقول لي جت ازاي فطبعا ايه قعد يضحك ويضيع يعني يضيع الكلام عشان ما يقولليش جت يعني هو فعلا لقيته قدامي يعني كانت حاجه غريبه قوي فدي كانت اول حاجه يعني ايه يعملها يعني معايا في موضوع الصداع طبعا الاول وموضوع ان هو تنبأ على ان انا اللي همسك الدير وانا كان استحاله لان انا كنت اخر الكل واصغر الكل وكدة والكنيس عملنا فعلا في الاول كنيسة ابي سيفين وبعدين كنيسة العدرة, العدرة وهو اللي دشنها دشن وهو بقى احكي, احكي حكاية كنيسة العدرة بالزبط بقى ايه اللي حصل ان الحتة دي اصلا كان بيعملوا فيها اربان وهي اصلا كان بتحت البطرخانة مش بتاعتنا يعني وبعدين عدت يعني مع بتاع الربان ده لانه كان شابها وخفت حد تان يجي يعني وعطيه فقال لي لا انا مش حبيحها فقلت لسيدنا فقال لي لا دي بتحت البترخان كشفنا على الورق لا انا بتاع البترخان فالمهم بالاختصار جبنا عشرين عامل وضمناها وردناها بعد كده قلنا له انت عايز كام اللي طلبه خده فقلنا نعملها مكسورة في البداية مش كنيسة عشان صغيرة وكده ولغايه دلوقتي يسقفها بالفلاج والبتاع وكده بتاع النخل بتاع الجنين المهم عملناها مكسورة علشان يعني لما يكون زوار أو ضيوف أو كده يحبوا يصلوا, يصلوا يصلوا الرهبات يصلوا كده وبعدين بالليل يعني أحد الرهبات شافت العذراء، قالت لها بصي أنا في رحلتي للقاهرة لمصر لمصر ما قلتش القاهرة لمصر انا ايه فت على الحته دي فقولي للبابا كرولوس كلام ده وقولي له انا عايزة مسبح باسم في الحته دي فانا ايه قلت رحت قلت لسيدنا فقال لي طب وشكلها ايه ومش عارف ايه وبتاع وكده عدت اقوله قال لي طب نفكر نصلي ونفكر فقالت كم يوم سيدنا كده وبصت لقيته هو اللي بيطلبني بقى بدري صبح بدري فبرد ودي رأي سيدنا أهلا وسهلا سيدنا قال لي بتي يلا سامحوني <تصفيق> والعدر زي ما ظهرت لكم ظهرت لي وقالت لي أنا فعلا قلت لهم يقولوا لك انك انت تعمل المسبح ده ويلا بسرعة في خلال ثلاث ايام ولا اسبوع بالكتير تكوني عاملة المسبح وعملة صور وكذا طب حاضر سيدنا. امم اا رحت آه على طول قلت المين لمين لشربيه وكان شربيه بيحبه قوي سيدنا وسيدنا بيحب شربيه قوي وقال يقولي لي قولي لفلان يعمل بسرعه المسبح وكده فقلت له سيدنا بيقول لك كذا واعمل بسرعه المسبح عشان ايه هو يجي يدشن المسبح ده وكده فقعدنا بقى فاكره يا منى يا عمه ما جيتي لسه امم قعدنا بقى ايه سهرانين ونعمل بقى الليل نهار نعمل الصور جبنا اذاك فانوس وعد عمل كل الصور اللي في الحيطان دي و... و... وعملنا المسبح والبتاع قلتولي سيدنا خلصنا وكان رجله مسكين يعني با... بادية توجعه ورغم كانت توجعها وجاه ودشن الكنيسة بايه بنفسه كان مع ابونا رفاقيل كان لسه والساس رفاقيل و... وبي... وكان هو بيرد ومسجد صوته فيها في ال في ال في ال في المردات وده جاء الهروب بالذات وكنا بنحط له زي ك كو... كده هو يطلع عليه عشان ي... ي يدهن ال دي بال... بالميرون فجاه عند عن الهروب وهو بيدهن راح فار منه الميرون وفار كب على الصورة وفر من الإزازة وفر من ايده وكب على الصورة راح سيد دموعه وبيت ناس ده بقى ووالدي شفت بتثبت لنا زيادة ان هي في هروبها مرت على الحتة دي وكان فرحان قوي قوي ان هو ان يعني العدر ظهرت له وقديت له اعمل وكذا زي ما ظهرت لنا وكذا <تصفيق> <تصفيق> طيب آآ آآ مرة برضو ايه كان هو بغير التليفون كتير وكان معادنا معاه كل يوم سبت يدينا معاد راحته من الساعة 2 لخمسة اللي هو مفروض بيتغدى كل لجمة فيه ويرتاح نقعد كل واحدة فينا معاه على حيضة وبعدين يجمعنا كلنا ويدينا نصيحة لنا كلنا كنا طبعا بنعترف عليه ويدينا ارشادات وتوجيه وكده وإحنا حتى لو أنا مثلا يعني ضعف بشري وزعلت لي رهبته عقت فيها والحاجه يقول لي ليه يا دي بتسابت اهلها وامها وابوها وكل عشان تلاقي ربنا وانتي امها وكف فطولي بالك وكده والدين كانت نصايح حلوه تفيدنا خالص في حياتنا الروحيه وفي حياتنا يعني العمليه مع في الدير ومع الزوار وفي الرهبات وكده قل لي انه نروح مسقلين جدا جدا بمتاعب كل الاسبوع نحس ان احنا رمينا كل التعب ده وخدنا شحنة فرح وروحانية وطمأنينة وسلام ويطلع مزغططين زى الاطفال من عندهم ودينا حاجات حلوة زي ما بدينا ابو نامين ام سيدنا ابو نامين ام سيدنا ابو بدينا واع البنبوني لينا وللرهبات والسلبان والقربان وال كل ال... يبقى مش عارف يدينا ايه ولا ايه ونحن نشيب المهمة ايه فكان لما يجي يغير التليفون يقول يا امهات ادي النمرة هي قبل المطار نتاخدوها وقبل الاشاقفة وكل اهي النمرة عشان انتو يعني ايه يعني انتو بنات وبنات وكده لازم انا بقى ايه اسأل عليكم ودور عليكم وانتو تطلبوني طيب سيد كل ليلة لازم نطلب مهمة ايه فاجأ المرة دي اتغيرت النمرة وما تدهلناش قبل ما تتغير فنطلبوه ما بيردش قال له تبدأ التليفون لما يتعطل بسرعة بحر يصلحوا إيه اللي جرى في الدنيا ده فيش وبعدين أنا كنت عايزة ضروري استشيره في حاجة فاصد خلاص ما بديهاش كان يوم الاربع وصبح الخميس هلازم أروح له بكرة من غير معاد وقبله ومش هيقول لي حاجة وقوله اللي أنا عايزة وانا بقول كده هو وبعدين المهم من انتو قمت صلي وانا بصلي برضو لقيته ده قدامي بصلي قال لي هاي بتي عايزة ايه يا بابا عايزة ايه فمانا ياريني ايه قلت له سيدنا هاي قلت له عايزة كذا كذا كذا فالمهم ايه رد علي في الموضوع وبعدين قلت له هيمشي قلت له لا استنى ما تنشيت انت غيرت النمرة قال لي اه انا مبحفظت نمرة قلت له كام قال لي كذا دخلت في مخي على طول هو مشي وانا قمت ايه كتب النمره اول ما كتبت النمرة صبحت بدري رحت طلباه فرد علي قال لي مين اللي بداني النمرة وقلت له مش عارف اشوف بقى قدسك مين اللي اداني النمرة وبس ما قلتش اكتر من كده فرح ضحك وقال لي طاي اه وسكتنا. وكلمنا الكلمتين اللي عايزين نتكلمهم وجينا معادنا يوم السبت روح فلما رحنا انا ما نطقتش بها لقلت له شفتك ولا هو سألني تاني ولا اتكلمت مع الامهات الرئيسة التاني مقلتش لشفت سيدنا على بدان النمرة ولا حاجة وعملت نفس ان انا فيش حاجة هناك هو بعد ما عدنا قال يا امهات خدوا النمرة نمرة تغيرت فانا عملت نفس ان انا ايه يعني بخدها زيه وخدنا بعضنا ومشينا ولا انا جبت سيرة ولا هو جب سيرة لا في اليوم ده ولا بعديها كمان جت لفة ال الزمن وغير ايه النمرة تاني ثم غيرها تاني كان قبل ما نروح بيومين برضه بس رحت فارعدنا عادتنا وبتاع واشنا مشين الامات الكبار بقولوله سيدنا انت غيرت النمرة قال اه قالوا له طب ادهالنا قال لا كان بيتحك في دي بقى لا وانتو كل مرة تاخدوها قبل الاباء المتارنا لا لا لا المرات المتارنا ياخدوها الاول وانتو تاخدوها بعدين بيتحك معنا فقلنا له سيدنا براحتك يعني اللي تشوفه فاحنا ماشيين هما ماشيين قبل لانهم هما اكبر مني وانا بمشي في اخرهم فانا اخر واحد فقال له امنا اريني قلت له نعم سيدنا قال لي اقول لك يا بنتي تعالي خضيها في النار بدل ما تقضيها في الليل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فقلت له حاضر سيدنا قال لي ده اخواتك كانوا مشي قدامي طلعوا برا تعالوا يا امهات سيدنا حدينا النمر فادينا النمر فبيقولها قلت لا احنا عايزين ورقه وقلم مكتب عشان احنا مش بنحفظ قال لي مش معنى دوكها تقولوا بعد دوكها ليها ظروفها <تصفيق> <تصفيق> مشان لما انا هنا يا بنت اسف هفوق اقول له قول مروان <تصفيق> مروان خاطر اه مره كنت ايه تنبدي معايا مرة بالقرح فكنت لا بقدر ولا اشبع المهم فكان في شغل في الدير فنزلت من غير ما اخذ ولا حاجه وفاتت عليا امنا كريه عشان هي احنا في مصر القديمه نروح مع بعض والثانيين بتوع حرج وليه يروحوا مع بعض فقالت لي يلا الوقت راح عشان نروح لسيد طلعت ابيض فما كنتش خدت ولا حاجه فوصلنا عنده ساعه سنين سمعتي بقى ايه بدت توجعني بقى من الجوع ولما كانت توجعني من الجوع يعني ارجع واتجاي دمعها طول ف... فانا ايه في سر سيدنا لما شفنا شف... إيه يقفل إيه الباب عشان الناس يقولوا سيدنا ايه قفل وبعد شوية صغيرة روح فاتح عشان يفضلنا الدنيا فانا بقول له هتفتح سيدنا بقى عشان تديني ايه اي حاجة يقدم لنا اي حاجة او يدينا قربان او اي حاجه فقلت له عشان تديني لقمة البركة اكلها بقى ما عديت فيها بدن ما بتاكل فوق <تصفيق> ده في سر محد استمعني وبعدين بصيت لقيت سيدنا فتح وجايت السحة مؤشرة فكان في اليوم ده احنا ايه اه تلات ريح انا ومنا كريه ومنا غادي ومنا مريم تلاتة ده. اربعة لا كنا تلاتة ها انا ومنا كريه ومنا واحدة منهم يعني منا غادي بتاعت مرة جيبت سحارة زوية فقام ايه شايدنا اداني انا نفة السحة ودى لكل واحدة رقع وقال لي ايه قال لي خدي يا أمنا كل دي الاول علشان ديبقى حنيين على معدتك وبعدين خدي لقمة البركة اللي انتي ايه طلبتها فأنا طبعا استغربت ايه ده ده انا قلت اسفر الكلام ده وبعدين أمنا كريه بقى قالت له ايه هو انت بحبتك مش قادر تضريها لأمنا قريني حتى في التشتاحة بقى هي تديها نص واحنا كل واحدة فينا ربع لا ومنى انت فطرتي كذا وكذا وتغديتي كذا وكذا قبل ما تيجي ومنى فترة فتره و كذا ودي مسكينه قعدتها على فتره ولا اتغديت دخل... <تصفيق> فا ايه فخدي دي وبعدين خدي لقمه البركه اللي انت عايزاها <تصفيق> انا جاي بستغرب وهم انا طبعا استغربت ان انا قلت ده في شري وعرفوا وهم استغربوا ان قال لهم الاصناف اللي كانواها عرفوا متغدوا فتره وتغدوا, وتغدوا, وتغدوا. <تصفيق> ايه طبعا انا كان عندي كبرياء بقى اهو فوق ايه فوق, فوق, فوق, فوق, فوق فكان ك... ك... كان عندي كبرياء كنت بتكسف جدا جدا حد يديني فلوس في ايدي فالمهم فيه كان واحد مش داعي للذكر اسمه يعني كان لما يجي يحب يدي فلوس في ايد الرهباط وفي ايد الرئيس والمهم ايه كنت انا بتدايق منه <تصفيق> دي فرحت ايه يعني قلت له لا يعني الطريقة دي مش لطيفة احنا مش عايزين فلوس رح اضعه في اي مكان يعني عجبك بالطريقة اللي انت بتعمل هذا فقام ايه الراجل طبعا نزال وزاي انا اقول له الكلام ده وقال كلام كتير شككني يعني قال لي كده انت انسانة متكبرة يعني <تصفيق> وبتخديش انت بتخدي ديكي وانت ده انا بدي ربنا ازاي ترفضي حاجة ربنا وكلام ده يعني الموضوع ده كان تعبني كمان قوي ومش عارفه محتاج هل انا فعلا يعني بعمل كده غلط وده صح فانا قلت ايه هروح للسيد وكان الدير لسه بقى ما يعني فش ولا حاجة فعلا والدير يعني محتاج لحاجات كتير ومش راضي انا اخد فلوس فانا ادوبك داخله وبعدين قال لي ايه قال لي طب وليه بقى هي فقر وعنطزخ <تصفيق> ليه مترفوضي هي فقر وعنطزخ وغا مسالي ما انا رايح اسأله. اقول له انا ماشي غلط ولا صح كده بقى هي فقر وعنصر <تصفيق> اه كنت عند سيدنا ودخلت بقى ايه اقعد معاه كذا ساعه ثلاثه كده تقريبا وبعدين قال لي دلوقتي الساعه 3 انا ايه هطلب جمال فهاتي ودنك كده اسمعي معايا فمسماعة يعني فانا ايه خلي ودني اكتر عشان انا اللي هرد عليه قالت له طيب سيد فانا ايه طيب سيدنا انا اطلع برا واخد راحتك قال لي لا لا لا بستعد فايه قالت له طيب فالمهم ايه طلب سيدنا في النمرى الخاصة خالص بتحت طلب سيدنا طلب جمال عبد الناصر ف بصيت لقيته بقى ما سمع صوته وهيز بيه اهلا اهلا بوالدي العزيز اهلا اهلا بسيدي الفاضل المكرم فاضل بقى ايه يعني حي سيدنا خاضل فسيدنا عادي بعيده كتر خيرك يا ابني وتعيشه بتاعه وبعدين جمال قال له اعمر اعمر اعمر اعمر انا عبدك وابنك وزي ما يعني اعمر انا تحت عمرك فاما قال له ابننا فلان الفلان الحقيقة انا نسيت الاسماء يعني فنسيت بنس. الاسم ايه بزا زابط ويعني عنده ولاد ومرات ومرسك اموره هنا في مصر قام فلان الفلاني رئيسه ده اسم واحد من التنين يعني ايه يعني نقله قال له متعص أنا عارف كويس عارف كده ده يعني تبقى ناحية تعس فألو لا ولا تعس ورد تاعه ما عرفش بس هنا قالوا قالوا لا يعني الدين فرصه بس 48 وأربعين ساعة يكون عندك في مصر وبشكرك وحيرجع بترقيه فألو كتر خيرك ود عادي تعيلك و... والثانية هيروح بداله قالوا لا لا احنا مش عايزين ازيد حد ورد تاعه كتر خيرك بس ترجع وكده فألو طيب فبعد كده انا بقى ايه بسأل سيدنا عمل ايه فقال لي فعلا كان قبل 48 ساعة عندي وبيشكرني ورجع بايه بتار ايه والتاني وداه يعني بدالوا في اسوان بقولوا ايه ده بس ده ترحيب مش معقول يعني ايه ده الرئيس بيعمله ده يعني طبعا انت سيدنا تستاهل كل خير وكل بتاع قال لي يا بنتي لا مش ببساطة كده ده لنا ربنا وقف مش انا يا بنتي ده ربنا ربنا عشان خاطر الكنيسه وقف معايا كده وعملت معاه كام حاجه كده كانوا حلوين فطب احكي لي سيد قال لي طب احكي لك حاجه فحكى قال يعني ان هو هو نفسه جمال كان واخد دور جامد قوي والدكتور بتاعه ودكاتره كده يعني قلبوا فيه وبعدين يا بنتي ربنا اتمجد من اجل الكنيسة من الكنيسه ومن اجل اولاده ومجرد ما صليت له ايه يعني خف فهو حس بصلواتي خف لكن انا مش عشاني ده ربنا عمل عشان ان كان بينكر طبعا ذاته بينكر نفسه وبيدي التمجيد لمين لربنا والعمل لربنا وذكر لي كم حاجة حقيقة يعني مش فاكرهم كويس قوي برضو حاجة مع امراته مع عياله حاجات كده يعني آه اني ربنا آه. وبعدين آه كمان ذكر قالوا ايه وكان في حد من الناس المش كويسين دول الجماعات وكده يعني ايه مدبرين له حاجه مش كويسه يضربوه كده واخدين محت محت يعني واخدين شخصيه ثانيه وعاملين بطايق مزوره وكده فعلا انا عم تكلمته وبعت حد من ناس الكبار المسؤولين ينبهوه فانباه وفعلا حصل كده وظبطهم كده يعني ولقى الحكايه كده مظبوطه زي ما انا قلت له سامن يا بنتي المحبه يعني آآ آآ بقى الراجل يحب يحبني ويقدرني ويحب كنية فقط هو لو احنا بنكلمه قال هو معدكو امتى نالو السبت قال لا تعالوا انا عايزكو لا لا احنا كنا عنده وقال تعالوا انا عايزكو بعد كده هو اتنى يوم ثلاثة كده. فقال تعالوا انا عايزكو فقالنا له سيبنا ده احنا كنا عندك قال لا ما بنستعجل عشان انا هسافر وايه وتعالوا قبل ما نسافر فقالنا له طيب فرحنا فقال يا ولاد يعني ايه انا مسافر و وخلوا بالكو من ولادكو من نفسكم ومو مش عارفين وقعدوا واصينا سيبنا انت مسافر رايح فين طب ما انا احنا نروح لك. مش رايح مريم هنروح لك قال لا يا ريت لأنا رايح مكان ما تقدرش تجوني فيه طب إزاي يعني انت رايح بلاد بره أم قال, قال لنا لا أولا عمري رحت بلاد بره ولا بحب أروح بلاد بره طب مال انت رايح فيه؟ طب ما احنا نقدر نروح لك في أي حتة ما قلت لكم حتة ما تجوني فيها عموم منكريا قالت له طب ده شنطه الهدوم بتاعتك انا أنا موضبتها لك شو بتاع لا لا ولا شنطه ولا بتاع مكاني ترح من غير شنطه انا رحت بكيت بقى حسيت انه بيقول على على انه هو بقى هيسافر بقى ف فقال لي طب وجدك ليه قلت له طب لي كده سيدنا ما تخليك معانا قال لي طب انت عرفتي ازاي قلت له من كلامك سيدنا والطريقة اللي اتكلمنا بيها وكده وقعد تعيط قال معلش شد حيلكم مش عارف ايه وضح سيدنا احنا هنجي لك تاني احنا رحنا له يوم الثلاث الصبح بدري ويوم التلات الصبح بدري وزع علينا القربان واحنا يا دوبك وصلنا الدير انا وصلت الدير ومنك لي وصلت الدير وما قلعناش وجاء وديع ودي ورانا يجري وبيعيت ايه يا وديع يا سيدنا تميح. ما تقولش يا وديع احنا جايين من عنده قال حصل كده طبعا انا خدت شك عدت فيها شهرين سخنة يعني حرارتي عاليه والدكاتره مش عارفين عادت جوني وقولوا فعلا يعني انت خدتي صدمة او حاجة زي كده أنا تايبين وجايين جاييزي ورانا ده وما بعناش وقلت له قلت له ابعت له بالليل وجاني الساعة 12 وقلت له يا ابني خلي بالك من الرهبات ده دولة يعني حافظين سر الملك ازاي دول زي البلاطل زي بتوع سر ايه بتوع الملك اما ايه بلاط الملك اما يبقوا دايما حواليه بيخدموه وقريبين منه لما يطلبوا منه اي طلب يدهولهم عشان بيخدموه وحافزين سره ومناء على سره الاخره فانا قلت لابونا اسنسيس كده ودول قريبين يا ابني من الملك من ربنا وتاخد صلواتهم وبركتهم وكده فما تخافوش وتشجعوا والكلام ده وبعدين ابونا اسنسيس بعد ما هو اتنيح جاء قال ده سيدنا بعثلي الساعة 12 بالليل رحتولي يوم الاثنين وقال لي يا ابني خلي بالك منهم ودول حافظين سر الملك ودول الرهبات ما عندهمش حاجة غير انه يصلوا وعشان تاخد بركتهم لك وكده واحد يوصيني عليكم وقال مهما جرى لك مهما حصل لك ما تسيبهمش وانا عشان كده انا مش هسيبكم وانا تحت امركم حتى لو قلتوا لي انتوا مش عايزينك احنا عايز انا انا عايزكم ولذلك لما يعني اترسم سيدنا انبشنوده قال اختاروا قبل الاعتراف انا قعدت مسكت طبعا بايه بابونا اسناسيوس وقلت له الحقيقة يعني هو سيدنا وصاه علينا وصانا علينا ان احنا ما ولا هو يسيبنا وعشان كده انا متمسكة بيه خالص كل رئيسه بعد كده طلبت أب واحدة طلبت أبونا النصاتي واحدة طلبت مش عارف أبونا أمبا مسايد كان لسه أبونا مسايد وأنا تمسكت بيه وبعدين رجعوا تاني لأبونا مين هنا سمسك